على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم مددا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد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 عليها تسعة وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب